بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وكم اولياء ان تقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جئان من الحق Wahdakfaru bima jaukum min al-haq yuhrudun al-rasul wa iya kum atuhminu bilahe rabbikum in kuntuqarjatum jihada fi sabili wa betirah amarzati خرجتم بهادا في سبيل وبيت غا أمرضاتي تسرون إليهم بالمواده تسرون إليهم بالمواده وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلم وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْفِنَتَهُمْ بِالسَّبِيلِ لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لآباه لا استغفرن لك إلا قول إبراهيم لآباه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم وَدَّ وَاللَّهُ قَدِير وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِم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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَاعِنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَالَّذِي سرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على. يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهنا ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترنه بين أيديهنا وأرض وصينك في محروف فبايعهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب الكبور